يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت ويفعل الله ما يشاء <تصفيق> ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم ما يخلونها قلت ما تنفع انما مصيركم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به ولكم الشمسة